سما يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم ولبكس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهِ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 كان الناس أمته واحدة فبعث الله النبين فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله به وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله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 فيموت وهو كافر فهؤلاء كحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب, النار وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا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 ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَيُخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فإذا تطهرن فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لِسَائِقُمْ حَرْثُ الْكُمْ فَأَتُحَرْثَكُمْ أَنْ نَشِّتُمْ وَقَدْ مُلِئَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ لَاقُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَتَبَرُوَةَ التَّقُوَّةُ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حنيم للذين يؤنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 وبعولتهن حَقُّ بردهن في ذلك إِنَّ رَادُ إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن دَرَجَةٌ والله عزيز حكيم الطلاق مرتان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 فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يعظكم بِهِ واتقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم النساء فبلغنا فَبَلَغْنَ فلا فَلَا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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُمُ فَلَا جِنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ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 وَإِنَّ طلقتموهن مِن قبل تَمَسُّهُنَّ تمسوهن وقد لَهُنَّ لهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله